بسم الله الرحمن الرحيم قد أسلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم as لهم غير مدون ولقد fond وَتَمَّ فَخَلَقْنَا مُضْغَةً ضِخَامًا kulu Vincent! mm -hmm. إنكم ما تسبق من أمة أدنها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تكتراك gesù Woජ neve سَلٍ <تصفيق> إلَّا Bell وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا يُنذِرُونَ آثِرًا عَنِ لو رحمناهم وكشفنا ما بهم من كانوا لربهم وما يسدرعون حتى إذا فتحنا. فَكَلَا تَعْقِلُونَ بَلْ ¿No 118. التي هي أحسن السيئة 119. تحن أعلم بما mm -hmm.